Book 2 24 24 24 Afspraak die afsprake Die afsprake Het jy die bus gemis? Het jy baas bus gemis? الحافلة هل قد فاتك الباص؟ أكد عوض إير في <تصفيق> اليوخ لقد انتظرتك للتو نصف ساعة لقد انتظرتك نصف ساعة هتيني <تصفيق> السوفن بيوني؟ ألا يوجد معك هاتف جوال؟ لا يوجد معك هاتف جوال؟ Wees volgende keer pe tyds. Kun dakiikan fil marratil qadima. Kun dakiikan fil marratil qadima. Neem volgende keer a taksi. Ghud seyjarata ujra fil marratil qadima. Ghud seyjarata ujra fil marratil qadima. Neem volgende keer a sambreel خذ معك مضلة مطر في المرة القادمة خذ معك مضلت مطر في المرة القادمة مسك غ عدي عطلة غ عطلة م هل سنلتقي غ هل سنلتقي غدا؟, هل سنلتقي غداً؟ Ek is jammer, more pas my nie. Joosfuni, gadan la يناسبني. Joosfuni, gadan la يناسبني. Het jy planne vir die naweek? Hal qad khattat li shay' fi 'utlat nihayat hadha al of jij rietts een afspraak. O, god, zijt u toewaaadend? O, god, zijt u toewaaadend. Ik stel voor ons هل نقوم بنزهه هل نقوم بنزهه صل هل نسافر إلى الشاطئ هل نسافر إلى الشاطئ صل ons هل نسافر الى الجبال هل نسافر الى الجبال اكوم من المكتب سااخذك من المكتب اكوم يو سأخذك من المنزل سااخذك من المنزل اكوم يو بي بي سأخذك من محطه الباصات الحافلات سأأخذك من محطة الباسات.